يا لطيف انظر لحالي أنت السؤلي ومآلي دوني مما أعاني يا لطيف يا لطيف انظر لحالي أنت سؤلي ومآلي دوني مما أعاني يا لطيف Yeah. Sure. Sure.